أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْنِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُنْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَنْ صَدَّ عَنْهِ وكفى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نشليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جندا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 بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَأَدْوُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ مَا أَحْسَنُ تَأْوِيلَ أَلَمْ تَرَ إلَى اللَّمِينَ يَدْعُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عِنْكَ غُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ بِظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَةً فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قويت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أنقتنوا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 نا أجرا عظيما، ولهديناهم سراطا مستقيما. ومن يطيع الله والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدْقِينَ الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمن حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَغْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَتَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ لَعِيَا تِبْيَابَ الْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يُغْلَب فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ال...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 قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ما لا تظلمون فتيله اين ما تكون يدريكم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنة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 من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تملّف ما رسلك عليهم حفيظاً. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنا آيك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل أفلا يتدبرون القوآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أم الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً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 يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفن منها وكان الله على كل شيء مقيتا فَإِذَا عُيِّتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا